السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة بالأمس وعلى ثرى بدر كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً يستعطف رحمة ربه ذاكرا حال أحبته اللهم إنهم عرات فكسهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم فيهتز قلب أبي بكر ويمسك بيده ويقول حسبك حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك خرج صلى الله عليه وسلم من خيمته فنزلت البشرى آيات تقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يمشي ويضع يده على الأرض وكأنه يفجر مواضع الحماس والفداء وعمر بن الخطاب يتابعه ويقول إن رسول الله ليخبرنا عن مصارع القوم هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع يده على الأرض وهذا مسرع فلان ووضع يده على الأرض ولما جن الليل أحياه بالدعاء والصلاة حتى أصبح فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم أخذته إغفاءة قصيرة فأراه الله الوثنيين قلة إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ثم أشرق صباح السابع عشر من رمضان من عش من بعد ليلة مطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش عند هذا الظلع الحمراء من الجبل، وفجأة يقبل محارب قريش اسمه عمير بن وهب. يقبل نحو المسلمين يتفرس في وجوههم وهمامهم فيأمر صلى الله عليه وسلم بالانضباط ويقول لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. عاد عمير إلى الوثنيين فأخبرهم أن عدد المسلمين ثلاثمئة يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم انطلق عمير مرة أخرى يمسح المنطقة حتى توغل في أقصى الوادي بحثا عن مدد للمسلمين فلم يجد مددا لكنه شعر برعب فعاد يحمل الموت ويبشر بالمقابر قائلا ما رأيت شيئا ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم كلمات هزت شيخا على جمل أحمر فبدأ بحقن دماء قومه شيخ يثير إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحقه نظرات شاب مسلم طالما حمله هذا الشيخ ولاعبه وهو طفل أما اليوم فالشاب في العدوة الدنيا ووالده هناك يطوف على جمله الأحمر في العدوة القصوى من الوادي تأمله صلى الله عليه وسلم فتمنى لو أطاعته قريش فقال إن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا